وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا وما هم سكارا ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ لَا عَذَابِ السَّعِيمِ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطَفَةٍ ثم من نطفتها ثم من علاقتها ثم من مضرة ثم من مضرة مخلقة هو وغير مخلقة لنبين لكم ونقرف الأرواح لما نشاء إلى جل إلى جل مسمى ثم نخرجكم طفلة ثم لتبنوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدا فيدا نزل عليها الماء اهتزت فإذا نزل عليها الماء اهتزت وربت وربتت من كل زوج بيد ذلك بأن الله ذلك بأن الله هو الحمد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 ولا هدى ولا كتاب منير كان يعطفه ليظل عن سبيل الله لو في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الخريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد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 جنات تجني من تحتها الأنهى إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فَلْيَعْمُرْ هَلُذُبًا نَجِيدُهُ مَا يَطِيبُ وَكَذَلِكَ أَنزَلَ اللهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِـرِينَ والنصارى, وَالنَّصَارَى وَالمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يستجده ألم تر أن الله يستجده ألم تر أن الله يستجده من في السماوات ومن في الأرض و الشمس والقمر والنجوم والجبال والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن ينيل الله فما له من مكر إن الله يفعل ما يشاء خاصمان اختصموا في ربين هذا لخاصمان اختصموا في ربين فالذين كفروا قطعت لهم ثياب قطعت لهم ثياب من النار يصابوا من فوق رؤوس الحنيم يصاب به ما في بطون يصارو بما في بطونهم والجلود يصارو بما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما ارادوا ان يخرقوا كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم من أريدوا فيها ودوقوا عذاب الحريق اللهم إن عبدك لك كلهم إن الله يدين الذين ان جنات جنات تجري من تحتها الانهار يحلون فيها من نسيم إن الذين امنوا وعملوا ان الله يدخل الذين آمنوا ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات جنة تجري من تحت النار يحلون فيها يحلون فيها من أسعار من ذهب ولؤلؤة ولباس فيها حرير وهدوء إلى الطين القول وهدوء إلى صراط الحين يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْكِنِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلَ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِالْإِلْحَادِ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ وإذ بوأنا لإبراهيم كان البيت مكان البيت ألا تشرك به شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فاجئ عن ليشهدوا منافع لهم وليذكر اسم الله ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم على ما رزقهم من بهيمه الانعام فاكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثُمَّ الْيَقُضُوا تَفْتَهُُمْ وَالْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَالْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْمُؤْمِنِينَ عِندَ رَبِّهِ وَأُخِلَّتْ لَكُمْ الْأَنعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ جاءتني برج من الاوثان وجتني قول الزور انذال لله انذال الاله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكانما خر من السماء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 ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم, الله ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فلم أسلموا وبشر المخفتين الذين إذا ذكر الله الذين أعلموا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 فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها واطعموا القانع والماطر كذلك سخرنا لكم لعلكم تشكرون لينالا الله لحومغا ولا دماؤها اولات يالاتقى منكم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 أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصلهم لقدير الذين أخرجوا من بيارهم بغير حق إلا, إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفعوا الله الناس بعضهم ببعضهم لغدنم صوامع وبيع وصلوات ومساجد ومساجد يذكر ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة أقاموا الصلاة وعاتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة العمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح قوم نوح وعاد وثمود وَقَوْمَ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمَ لُوطٍ وَأَصْحَابَ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَجِيفَ كَانَ نَكِيرٌ فَكَيِّمٌ مِنْ قَرْيَةٍ أَلَتْنَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وبيسب معطلة وبئر معطلة وقصر مشيد أثلا يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعطلون بها أو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 ليجعل ما يلقى الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض للذين في قلوبهم مرض والقاسيات قلوبهم وإن الضالين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أن هو الحق من ربك فَيُؤْمِنُونَ بِهِ فَتُخْبِتْ لَهُمْ قُنُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْ حَذَرَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ ۖ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمُ عَذَابٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الملك يومئذ لله الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين عملوا الصالحات في جنات في جنات نعيم الله مسلم ربي والذين كفروا وكذبوا بأياتنا فولائك لهم عذاب مهين والذين ناجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله له خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله العفور وفور ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع مصير ذلك بأن الله هو الحق وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَنِيُّ الْكَبِيرُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن الله شخر لكم ما في الأرض والفلك والفلك تجري في البحر بأمنه ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرغوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان كفور لكل أمة جعل من سكنهم ناسقوا فلا ينازعنك في الأمر ودع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوا فقول الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن في ذلك إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانه وما ليس لهم بعلم وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بيناتا تعرف تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يصدون بالذين يتدون عليهم آياتنا قل فأنبئكم بشر من ذلك النار النار وعدا الله النار وعدا الله الذين كفروا وذا المصير يا أيها الناس صبروا بما فاستمعوا لا إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا بابا لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا ل وإن يسلمون الذباب شيئا لا يستنقذوه من ضعف الطالب والمقلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقضي عزيز يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذي لا دون من دون الله لا يخلق ذبابا لا يخلق ذبابا لا يخلق ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلموا الذباب شيئا لا يستنقذهم ذباب طالب ضعف الطالب, الطالب والمطلوب أو فالطالب والمطلوب ما قدر الله ما قدر الله ما قدر الله حق قبري إن الله إن الله لقوي عزيز إن الله لقوي إن الله لقوي إن الله لقوي عزيز الله يصف من الملائكة رسله ومن الناس إن الله سميع بصير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 عل الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جنادل وجاهدوا في الله حق جنادل هو جتباكم وما جعل عليكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملتابكم إبراهيم هو سمّاكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا زداء على الناس فاقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعما النصير